صلاة الفيضية للشيخ الأكبر الدين العرابي قد سسره بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أفض صلة صلواتك وسلامة تسليماتك على أول التعينات المفاضة من العماي الرباني وآخر التنزلات المغافة إلى النوع الإنساني المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء ثاني إلى المدينة وهو الآن على ما عليه كان مصير حوال الحضرات الخمس في وجوده وكل شيء أحصيناه في إمام مبين راح سائل استعداداتها بإمداء وجوده وما أرسلناك إلا رحمة العالمين نقطة البسملة الجامعة لما يكون وكانها ونقطة الأمر الجوالة لدوائر الأكوان سر العبية في كل شيء سارية وعن كل شيء مجردة عارية أمين الله على خزائن الفواظل ومستوطعها ومقسمها على حسب القوابل وموزعها كلمة الإسم الأعظمي ففاتحة الكنز المطلص للمظهر الأتم الجامع بين العبودية والربوبية والمنشئ الأعمي الشامل بالإمكانية والوجوبية الأرض الأشم الذي لا يزاحسه التجلي أم مقام التمكين؟ البحر الخطم الذي لا تعكره جيف الغفلات عن صفاء يقين القلم النوراني الجاري بمداد الحروف العاليات والنفس الساري بموات الكلمات التامة الفيض الأقدس الذاتي الذي تعينت به الأعيان واستعداداتها الفيض المقدس الذاتي الذي تكونت في الأكوان واستمداداتها مطلع الشمس الذات في أسماء الأسماء والصفات ومنبع نور اللفاغات في رياض النسب والإضافات خط الوحدة بين قوس الأحدية الواحدية مباسدة التنزل الإلهي من سماء الأزلة إلى أرض الأبدي السورة التي تفرعت عنها الكبرى والدرة البيضاء التي تنزلت إلى ياقوتة الحمراء جمهر الحوادث الإمكانية التي لا تخلو عن الحركة والسحون ومادت الكلمة الفهوانية الطالعة يمكن كن كن إلى شهادتي فيكون هيولا السور التي لا تنجلي بأحد إلا مرة لأثنين ولا بصورة منها بأحد من مرتين قرآن الجمع الشامل للممتنع والعديم وفرقان الفرق الفاصل بين الحادث والقديم صائم نهار إني هبيت عند ربي وقائم ليل تنام عناي ولا ينام قلبي رابطة الحدوث بالقدم بينهما برزخ لا يبغل فذلك دفته الأول والآخر ومركز إحاطة الباطن والظاهر حبيبك الذي استجلبته به جمال ذاتك على منصته تجلياتك ونصبته قبلة لتوجهاتك في جامع تجلياتك وخلعت عليه خلعة الصفات والأسماء وتتوجته بتاج الخلافة العظمى وأسريت بجسده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حتى انتهى إلى صدرة المنتهى وترقى إلى قاب قوسين ودنا فأسر فؤاده بشهودك حيث لا صباح ولا مساء ما كذب الفؤاد ما رأى ما أقر بصره بوجودك حيث لا خلا ولا ملا ما زاغ البصر تخار صل اللهم عليه صلاة يصل بها فرعي إلى أصري ويصل بعضه إلى كله لتتحد ذاتي بذاته وصفاتي بصفاته وتقر العين بالعين ويفر البين من البين وسلم عليه سلام أسلم به في متابعته من التخلف وفي طريق شريعته من التعسف لأفتتح باب محبتك إياي بمفتاح شريعته وأشهدك في حواسي وعظائي إن مشكات شرعه وطاعته وأدخل وراء حصن لا إله هل. وفي أثره خبعتني مع الله إذا هو بابك الذي لم يقصدك منه ستت عليه الطرق والأبواب وعد بأساط لدني لست عبد للتواب اللهم يا ربي يا من بسات حجابه إلا النور ولا خفاؤه إلا شقة الظهور أسألك بك في مرتبة إطلاقك. إطلاقك عن كل تقييد التي تفعل فيها ما تشاء وما تريد وبكشفك عن ذاتك بالعلم النورية أتحولك في حضارة سور أسمائك وصفاتك بالوجود السوري أن تصلي على سيدنا محمد صلاةً تكحل بها بصيرة بالنور المرشوش في لازل لأشهد فناء ما لم يكن مبقياً ما لم وأرى الأشياء كما هي في أصلها معدومة مفقودة كونها لم تشم رائعة الوجود فضلاً عن كونها مجهودة. وأخرجني اللهم بالصلاة عليه من ظلمتي أنانيتي إلى النور ومن قبر جسمانيتي إلى جميع الحشر وفرق المنشور وفضلي من سماء توحيدك إياك ما تطهيرني من رجس الشرك والإشراك وأنعشني بالموتة الأولى والولادة الثانية وأحلني بالحياة الباقية في هذه الدنيا الفانية واجعلني نوراً أمشي به في النور الناس فارى به وجهك أينما توليت بدون اشتباه ولا اتباس قذرا بعيني الجمع والفارق فاصلا بين الباطل والحق لمك عليك وحاضيا بإذنك إليك يا أرحم الراحمين صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تتقبل بها دعائي وتحقق بها رجائي وعلى آله آل الشهود وال العرفان وأصحابي أصحاب الذوق والوجدان من تشرت تررة الليل الكياني واستفر جدين العيان آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين